مرحبا بكم في هذه المسابقة التي نسأل الله تعالى أن تكون بابا إلى الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الحقيقة إن مجال التسابق في الطاعات عموما وفي القرآن خصوصا من أشرف المجالات التي ترتفع لها الهمم وتستشرف لها النفوس وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته وإنما نالوا هذا الفضل بشرف انتسابهم إلى كلام الله سبحانه وتعالى لا شك أنكم جميعا من الحافظه ومن لهم عناية بهذا القرآن وهذه نعمة عظيمة وربك يخلق ما يشاء ويختار اختص برحمته من يشاء الحقيقة التوفيق إلى هذا الباب من أعظم نعم الله عليك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه لكن هذا الفضل وهذه الخيرية وهذا الانتساب إلى ربنا سبحانه وتعالى له توابع كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ينبغي الحافظ القرآن أن يعرف بصومه يجي الناس مفترون وبقيامه إذ الناس نائموا وبصمته اذ الناس يخوضون فالقرآن معنى ثقيل لا يتحمل إلا الكبراء كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا سنوقي عليك قولا ثقيلا وهذا الثقل لما فيه من معاني وقيم ترى المعاني الكثيرة قد يتضمنها يعني لفظ قصير الكلمه والكلمتان في يعني وراءهما معاني كثيرة ولذلك أهل القرآن فعلا لابد أن يستشعروا هذا المعنى هذه الأمانة من أعظم الأمانات أمانة القرآن والقرآن ما نزل لمجرد أن يحفظ ويتلى وإنما للعمل به والتحاكم إليه والتأدب بادبه الحرص على أن يكون عنوان الإنسان منا في شخصه لما سئلت عائشه عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا ابن أخي تقرأ القرآن كان خلقه القرآن صلى الله عليه واله وسلم الفرق بين الأزمنة المتأخرة كزماننا والأزمنة السابقة أن أهل القرآن كانوا أفضل الناس في العلم والعمل لماذا؟ لأنهم كانوا يتعلمون القرآن مع الإيمان مع العمل، ولهذا كانوا تأخرون في الحفظ. إحنا الآن يمكن في سنة تحفظ القرآن كله، لكن السلف ابن عمر حفظ البقر في 8 سنوات. اللي أنتوا بتكون حفظتها في كم كم أسبوع؟ نعم. إيه السبب؟ لم يكن هذا ضعفا في الملكة عند ابن عمر، ولا يعني تأخرا في ال الحفظة، وإنما لأنه شرط الصحابة. أن يقرن بين العلم وبين العمل حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كابن مسعود وزيد بن ثابت وذكر جماعة منهم أنهم كانوا لا يجاوزون العشر الآيات حتى يعملوا بهم أو يطبق العمل مع الحفظ قالوا فتعلمنا العلم والإيمان والعمل جميعا ولهذا كان أشرف الناس القراء لماذا؟ على قدر حفظه يكون على قدر عملهم ولهذا كان المنافقون دائما بينهم وبين القراء خصومة لأن القراء هما رموز هذا الدين فلما يحبوا يطعنوا في ثوابت الدين ورموزه يطعنوا في مين؟ في أهل القرآن يقولوا ما رأينا مثل قراء إن هؤلاء أرغب بطونا ولا أجذب ألسنة ولا أجبا عند اللقاء طبعا ده في طعن تحت الحزام، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب خانزه الله تعالى ولئن سالتم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ام الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فعد هذا كفرا لان المقصود مش الاستهزاء بالشخص المقصود المنهج والمعنى فانت تحمل معنى عظيما يخرج عن مجرد الشخص والدم واللحم والجسم ما تحمله شيء عظيم هو مفتاح الشرف وعنوان الفخار ورمز للملة والشريعة ولهذا يجب للإنسان يكون مستشعر لهذه الأمانة فيكون حريصا على يعني أن يرى على أحسن الأحوال وأكملها وهذا الظن بكم إن شاء الله تعالى ولهذا نحن إذا انشغل الناس بزخارف الدنيا وتنميق الملابس وتزويق المطاعم والمشارب لا بأس إن الله الجميل يحب الجمال لكن ليس هذا الهدف والوجهه التي تشغلنا نحن ننشغل بهذه المعاني التي نحفظها ننشغل بالعمل بها ننشغل بتعليمها للناس أيضا أنت تحفظ الناس وأنت تقرأ ولا بد أن يكون من زكاه القرآن الذي عندك أن تعلمه أنا أتعجب أن يحمل القرآن وليس له مقرأة يعلم الناس فيها مما علمه الله عز وجل لكن شرط هذا الإخلاص لأن بعض الناس قد يفعل هذا بعض الناس يحفظ القرآن لكي يكون مشهورا ولكي يعني يكون عنده طلبة وتلاميذ و... لا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أنت معك أعظم الشرف هذا الشرف الحقيقة يعني لو صبرت عليه كنت ولهذا تقول عائشة إن يعني مراتب الجنة على عدد أي القرآن من أين أخذت هذا؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فاللي معه مئة آية يرفع ويرتقي مئة درجة معه ألف آية يرتفع ألف درجة معه بعدد آيات القرآن الى اخر ايه في كل ايه درجه لهذا اسبق الناس واشرف الناس وافضل الناس لو قاموا بشرطه ومن شرطه الاخلاص ومن شرطه متابعه النبي صلى الله عليه وسلم ومن شرطه التؤدب باخلاقه ومن شرطه العمل به ومن شرطه تعليمه للناس ويعني تبني هذه القضيه وان ننشغل بها نريد الدنيا قرآنا ومن شرطه التحاكم إليه وأن الإنسان كما قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعن وإلا مع الأسف في الأزمان المتأخرة صار من الناس من يحفظ القرآن والقرآن يلعنوا صار من الناس من يحفظ القرآن للشهرة والتاريخ وإلا زمان ما كانوا حتى يحبون أن يعرفوا بأنهم حفظوا الآن الواحد أول ما يقرب شوية 25 جزء 26 خلاص بيعمل إعلانات في الناس ان أنا خلاص جزئين جزءين لي ثلاثة يعني انتظروني في الحافظة لكن شوف السلف الحسن رضي الله عنه الحسن البصري يقول هو يحكي عن الجيل الأول الذي راه وعيشه يقول إن كان أحدهم لقد جمع القرآن وما يشعر به أحد وإن كان أحدهم لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به أحد وإن كان أحدهم يكون الزور في بيته يعني الضيوف ويصلي الصلاة الطويلة ولا يشعر به أحد وإن كان أحدهم لا تبلل دموعه وسادته وبجانبه امرأته ولا تشعر به ما كانوا يقدرون على أن يخفوا عملا إلا أخفوه لا إيه ده حافظوا محدش عارف سيبها لله يعملش إعلانات بيصلي وعنده ضيوف في البيت محدش عارف أنه بيصلي يروح يستخف في أي مكان، تعلم علما كثيرا وفق ثقا كثيرا وما أحد يعرف، يبكي بجانب مرأة على مخدة واحدة ويستخف منها فلا تعرف، وكان بعض السلف إذا يعني غلبه وهذا المعنى حتى عرف يعمل نفسه بيمتخط أو يعمل نفسه يعني مزكوم يعني الزكام وهو مش ذكر ملحق هو بيبكي من خشية الله. بينما صار الناس أن يفعلون العكس يتكلف المكاء حتى يشرع أنه فلان بيلك فلان متأثر فلان حافظ فلان عالم أهل القرآن إن لم يتمثلوا في أنفسهم بهذه المعاني فمن الذي يتمثل به لأن الناس ممن يتعلمون هذه المعاني يتعلمونها من أهل القرآن على كل حال أنا لا أطيل عليكم أنا سعيد ومتشرف برؤية هذه الوجوه الطيبة أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ومنزلتكم إن شاء الله تعالى على رؤوسنا وفي قلوبنا ما استقمتم على هذه المعاني وينبغي أن يكون المقصد من هذه المسابقة لا عندما نظمها ولا عندما انتظم فيها إلا التنافس في الخيرات ثم بعد هذا نحن جميعا مستفيدون حقيقة نحن جميعا رابحون مجرد هذه الهمة وهذه الرغبة وهذا الجد وهذا التواجد وهذه المشاركة النتيجة النهائية كلنا فائزون وعند الله عز وجل من الأجور والأنوار ما ننتفع به جميعا اما بقى قضية والله واحد يعني كسب عمره واحد كسب يعني كذا واحد طلع التالت ولا التاني ولا حتى الأول هذا من النفل وإلا الأصل والمكسب الحقيقي خلاص تحقق الآن وما بقي إن شاء الله من الترتيبات وهذه المعاني ولهذا أنا يعني أعيذك بالله أن أنت تكون مرتب نفسك أن أنا الأول وأن أعرف نفسي لأ ده أنا خطير وبعدين ما طلعتش لخطير أو حاجة فيني يا أخواني لأول ولا تاني لا لا لا لا يبقى في مشكلة ده موضوع كده فيه أرجو إن شاء الله نحن مش... لسنا في المسابقات اللي فيها تلاعب ولا فيها يعني إياك أن تتصور هذا لأن مشهور أن في بعض المسابقات أنه بيحصل يعني يأخذها ناس محسومة من قبل ما الحمد لله نحن نسي يعني غلابة فقراء ليس لنا يعني مقصد من هذه المعاني إلا إن شاء الله فيما نظن أن إخواننا القائمون أن إخوانا القائمين على هذا ليس لهم يعني وليس عندهم ولم يتربوا الحمد لله على هذه المعاني لكن أنا حضرت مسابقات عالمية يعني وكنت يعني لم أدخل فيها منتحنا متسابقاً لم أتشرف لكن كنت يعني من ال فكانت تحصل مفاجآت كثيرة حتى عند بعض المسابقات بيدخل فيها نفسك عند بعض من إن البلاد بتسمح إن يدخل كل سنة نفس المتسبب. فأخذ السنة الفاتة الأول وخذ مش عارف كام وسيارة إيه وكذا السنة الثانية هو نفسه دخل مطلعش حتى من العشرة اللي بيصفف وما في مستويات آخر مستوى يصف في عشرة على الترتيب تبقى يعني أسئلة بقى من الإيه أنا حضرت هذه المعد. فالذي كنت أستغربه نفس الشخص اللي طلع الأول على العالم السنة الفاتة. السنة دي مطلقش حتى في ما دخلش المستوى التاني مش التالت اللي في العشرة ايه اللي حصل هو هو بس مسألة مسألة توفيق تمكن تو تكون يعني في غاية الاستعداد والملكة حضرة وحفظ عالي جدا وأنت اختبرت نفسك كثير وتيجي في نفس ال... ومن الأشياء الغريبة التي كنت ألاحظها في المسابقات العالمية أخي يعد قدامنا كل المتشابهات ما شاء الله ربنا يبارك زي الصاروخ لحد ما نوصل على آخر سؤالين في جزء تبارك وعمه يغلط فيهم ده كلام ده تواتر مش مره ولا اتنين ولا تلاته يعني لا غلط ولا عدن اخره مودا ولا بيقول ممكن تسيبها له كده يقول لك تقول لك هي فيهم بتاعت الأعراف ولا بتاعه هو تقول له لا بتاعت العنكبوت عشان كل ده ماشي ما شاء الله ويجي في في اشياء لا يغلط فيها يغلط ليه ربما وثق في نفسه اللي خاصة عديت الصعب اللي جيدة بقى ايه لعبتنا طب لعبتك طب تعالى بقى فيها اياك فلابد يكون المعاني التوفيق التوفيق ده يحتاج الى معن اياك ان يعني ت... تركا الى اسبابك واتواتك وملكاتك وانما هو توفيق من الله عز وجل اعرف الله بعض الشيوخ الشيوخنا يحدثنا عن شيخ له يقول الشيخ المحترم هذا الذي يريد ان يربينا قال حدثتني نفسي مرة أنني أحفظ أهل الأرض لأني أرى من نفسي تمكنا وحفظا طبعا شيخ يعني من مشايخ المشهورين المعدودين في العالم قال ثم دخلته في الصلاة بعد ما يعني عالج هذا المعنى فافتحته ركعه ولو قرأت الفاتح وبعد الفاتح عايز أخرى صورة بعد الفتح قال فالمسح من من من زيني كل شيء أبحث عن أي آية حتى أي أبدأ بأي حد توقفت حتى طال الكلام على الناس واحد خلفي قال قل هو الله أحد فقلت قل هو الله أحد يعني شوف الشاشة مش هنجت دا وشاشة مين إذا إياك أن تغتر بأسبابك وأدواتك وملكاتك وأن يعني ترجع على غيرك إذا ما خانك التوفيق إذا خانك التوفيق كل حول ولا قوة إلا العال الله يربيني بهذا أحيانا نكون محتاجين للإخفاق شوف غزو واحد لما الصحابة حصل فيهم إغفاق كان هذا يعني نصرا عظيما وإلا لو تنبي أن على طول على طول يعني تعجئه نفسه ولهذا أرجو إن شاء الله أن يكون العاقبة خيرا في جميع الأحوال ويكفي أننا يعني تلاقينا نحن أصحاب منهج واحد وكلنا من أهل القرآن ونعنى بهذه القضية وحرصون على نشر القرآن في الدنيا كلها ولهذا لا تكون هذه يعني آخر مرة إن شاء الله وليكون آخر العهد سوف تكون بيننا إن شاء الله لقاءات ولقاءات في طريقنا إلى الله عز وجل حولها ندندن نحن جميعا إن شاء الله تعالى أصحابه يعني شرف واحد ومعنى واحد بس الله تعالى أن يبارك في إخواننا الحاضرين وأن يملأ قلوبهم إيمانا وحكمة وأن يجعلهم على قدر هذه النعمة والشرف العظيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد ان شاء الله الان سوف يعني تبدا اللجان نستعين بالله ويصدر لكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله انت استغفرك اليك